بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ في أُمِّ الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين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 وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَغْنَا بِهِ بَرْدَةً مَيْتَا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناتهم وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أعدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خلقهم تَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَدُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمن مَا عَبَدْنَاهُمْ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 ساريهم مهتدون وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها، الا قال مترفوها ان وجدنا ابا وَإِنَّ على آثارهم مقتدون قال أَوَلَوْ جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آبَاءَكُمْ قالوا إنا بما أُرْسِلْتُم به كافرون انتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبه المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعذنهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء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 129. واحدة لِمَن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا مِنْ من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 وإنهم ليخدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرير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 فلما جاءهم بِآيَاتِنَا إِذَا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعذ يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمرتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فِي في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهى أو تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكذب بي لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآليتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملاكًا في الأرض يخرفون، وإنّه لا يعلم للساعة فلا تمترون بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئ 119. لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوه 111. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينه فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتي غبأتهم وهم لا يشعرون؟ الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عذون إلا المتقين.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 لطاف عليه بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ ذاهر وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تأمنون لكم فيها فاكية كثيرة منها تأكلون 113. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتّر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون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 وتبارك الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون